قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقط لا إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرومة عليهم أربعين سنة